خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بالك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به